بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كَلَّا سيعلمون ثم كلا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَادًا وجعلنا الليل لباسا وَجَعَلْنَا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأن نزلنا من المعصرات ما أثججنا لنخرج به وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين ما ابا لذين فيها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 رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يقوم الروح وَالْمَلَائِكَةُ ۖ فلا يتكلبون إلا من أَذِنَ له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه تمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا